هذا هو خلق الاسلام وهكذا تعلمنا من شهر رمضان المعظم نحن في بلد نحتاج الى ان نحافظ عليه بكل ما اوتينا من قوة فهل رحمنا بلدنا وهل رحمت النخب السياسية هذا البلد من الخلاف والشقاق نخشى في بعض الاحيان أن يصيبنا قول الله في قوم آخرين كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم فنحن في شهر عظيم فلنرحم فيه هذا البلد ولنتكاتف من أجل نهضته وليحب بعضنا بعضا وليتمنى بعضنا لبعض الخير وبالتالي ستنهض هذا البلد إنه بلد عظيم ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقال ادخلوا مصر ان شاء الله تعالى امنين اذا احببنا هذا البلد واذا احبت النخب السياسية هذا البلد العظيم اذا سننهض وسننجو ببلدنا من اي مصير يحاك اليها في تاريخ مصر المعاصر مشروعان للنهضة الاول قاده محمد علي وهو المشروع الذي تحالفت القوى الغربية لاسقاطه واسقطته في معركة نفارين عام 1840 وثاني المشروع الذي قاده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو المشروع ايضا الذي تحالفت عليه القوى الغربية وحاولت اسرائيل اسقاطه في يونيو عام 1967 اذا احببنا هذا البلد وتكتفنا وكنا على قلب رجل واحد فنحن على موعد مع مشروع نهضة جديد باذن الله تعالى يقوده السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والذي يؤدي صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المعظم في هذا المسجد مسجد ناصر بمحافظة الفيوم وفي شهر القرآن خير استهلال لشعائر صلاة الجمعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ طاه النعماني يتلو علينا ما يتيسر له من آي الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم إِذْ تُصَعِّدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى غمّا بغم والرسول يدعوكم في أخرى فَاصْبَرُوا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ الله خبير بما تعملون ثم أرزل عليكم دو ديل وني يا منى بأي فانت قد أمتهم أنفسهم يعون جَاءَ إِلَيْهِ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْء قل موسیقی point ولي يبتلي الله ما في صدوركم ولي يمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصور. do <sweird> تزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله إن الله عسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله يحيي الله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل لا أيج أَ مُُم مِنَ الله وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَيْلَى اللَّهِ Yeah! Oh. Uh -huh. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم إِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ شَرِّ مَا خَلَقَ وَلَئِن بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنسى مالك، فافعَنْ غُمْ، وشاورهم في الأمر فإذا وزمت فتوكل على فبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ فَتَوَلَّهُمْ وَتَغْفِرُ لَهُمْ وَتَعْفُو عَنْهُمْ boy! إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ فَبِمَا ولو كنت فضاً غليظ القلب لن فضوه من حولك فاعف عنهم واستو في فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ولو كنت ta ف غال وال ق بلا ف م وَاسْتَغْفِرُوا لِعَظْمِ وَشَاهِرُ وَغَمْ فِي عَمُّ وَإِذَا إِذَا ازْمَتْ فَتَوَّنَ وان قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبود وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبعد فلقد استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة مما تيسر له من سورة آل عمران والتي تلاها على حضراتكم القارئ الشيخ النعماني. ووصل الى ساحة المسجد منذ قليل فيادة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية وقبل بعصفة من التصفيق والتحية من الموجودين ونحن هنا في مستهل شعائر صلاة الجمعة أي سيدات وسادة الكرام حان الان موعد اذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ويرفع الأدان فضيلة الشيخ طاه النعماني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 أن محمد رسول الله Fall الله أكبر الله قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة وابعته اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد وبعد أي سيدات وسادة الكرام فلقد أذن لصلاة ظهر حسب توقيت المحلي لمدينة القاهرة ورفع الاذان فضيلة الشيخ طاه النعماني وقام السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والسادة الحضور ليؤدوا ركعتي السنة اننا في ايام الرحمة من شهر رمضان المبارك هذا الشهر الذي انزل فيه القرآن وما انزل الله سبحانه وتعالى القرآن الا ليرحم عباده الا ليخرجهم من ظلمات الى النور إلا ليرزقهم بعد الممات جنات النعيم لهذا أنزل الله القرآن وأنزل القرآن على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه نبي الرحمة وقال الحق سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما دمنا في أيام الرحمة هذه الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم فما أجمل أن تراحم مع بعضنا البعض وأن يحاول بعضنا البعض أن يغفر للبعض الآخر وأن تكون الرحمة والعفو من سلوكيات حياتنا، فهذا هو إسلامنا وهذا هو ديننا الحنيف الذي علمنا إياه الحق سبحانه وتعالى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان خلقه القرآن. وكانت الرحمة سبيله في الحياة وسبيله إلى دعوة الناس إلى عبادة الحق سبحانه وتعالى فلم يكن فضلا ولم يكن غليظا القلب وإنما كان سلكه الرحمة وكان على خلق عظيم انظروا عندما أرد الحق سبحانه وتعالى أن يمتدح المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقل له إنك على مال عظيم او انك على سلطان عظيم بل قال له وانك لعلى خلق عظيم فما اجمل ان تأسى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في خلقه وسلوكه كانت الرحمة كانت الرحمة هي سبيله الى الدعوة وسبيله الى تعريف الخلق بالاسلام هذا ديننا دين الرحمة والمحبة دين السماحة إنه الدين الذي يعترف بالآخر ويقر له كل الحقوق إنه الدين الذي يمنع المسلم من أن يفتأث على غير المسلم ونحن في هذه اللحظات الإيمانية ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا وأن يرقق قلوبنا فنرحم بعضنا بعضا حتى نكون مسلمين بحق وحتى نستحق هذا الوطن العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى علينا به فلنحافظ عليه ولنخاول أن ننهض به كما يريد السيد رئيس الجمهورية في مشروعه للنهضة والذي يسعى لبناء مصر من جديد وعلى أسس سليمة وبعد أيها سيدات وسادة الكرام فلقد فرغ السيد رئيس الجمهورية من أداء ركعتين السنة وأرى فضيلة الشيخ بكر عبدالهادي صالح وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يرتقي درجات المنبر ليلقي علينا خطبة الجمعة وموضوعها خلق العفو في شهر الصيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر